السلام عليكم أيها الحفل البريج كريم ورحمة الله وبركاته نعم في أحرز الطرف مضمت هذه القصيدة وأنا لا أكاد أن أقوى على حمام القلمة كنت في العناية الخاصة فقال بني الممرض الذي يعتنيني قال أخ جارك تتمكن أن تكتب الشعر قلت لأردك تب أقوى قصيدة كعتم في حياتك وكنت أتمنى أن تكون من الشعر العمودي ولكن شاءت القريحة انتلت في تلك الليلة قصيدة من الشعر الحر لتبقى القصيدة حرة فكأني أرى وأنا في المستشفى أنظر وقلت ها هي الهيجاء في صدر السماء هيجاء النجوم طبعا ها هي الهيجاء في صدر السماء ونجوم في مضامير الوغى تستبق. ها هي الهيجاء في صدر السماء ونجوم في مضامير الوغى تستبق وكريات دماء عند أفطار السماوات العلى تعتنق جاء من ترسانة الله نداء جاء من ترسانة الله نداء إنها ليست دماء بل نسوغ وبها تنمو أزاهير الإباء لم يزل يستف منها العبقور وهي تنداح من اللوح إلى العرض بثوب الكبرياء ذاك سر الله ملقا بالعراء اشربي أيها الأسياف من جرح التقى وردا طهورا إنها ليست ماء اشربي أيها الأسياف من جرح التقى وردا طهورا إنها ليس الدماء هي للمحتضرين الرمق اشربي أيتها الأرماح منها فهي للبائس والمعتر مال وثراء وهي للمكلوم برء وشفاء قالت النفس التي عاشت وماتت مؤمنة اخلعي أيتها الخيل الأعنى قالت النفس التي وماتت مطمئنة اخلعي ايتها الخيل الأعنة اتركي ذاك الخبا أسفا لم يفقهوا ما كانت النفس تشاء أحرقوا ذاك الخبا خرجت منه اليتامى والنساء هل رأت عين شموسا من خيام تشرق ويتامى كنجوم زانها بين اللهيب الألقو هل رات عين شموسا من خيام تشرق ويتاما كنجوم زانها بين اللهيب الالفو هل رات عين شموسا من خيام تشرق وَيَتَامَا كَنُجُومٍ زَانَهَا بين اللَّهِيبِ الْأَلَقُ أَهُوَ إِنْجِيلُ بْنِ مَرْيَمْ أَمْ خِيَامُ الْمُصْطَفَى تَحْتَرِقُوا أَهُوَ إِنْجِيلُ بْنِ مَرْيَمْ أَمْ خِيَامُ الْمُصْطَفَى تَحْتَرِقُوا عَجَبًا كيف على الأرض سماء الله لا تنطبقوا وترى ثوراة موسى بالعراء من وريد الصبط فاضت أنفس للأنبياء إنها ليس الدماء إنها ليس الدماء أحرف القرآن سالت في بوادي كربلاء